ولا تقولون لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء بل أحياء ولكن لا تشعرون ولا نذل أنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقصن من الأموال والأمفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله قالوا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 فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ